قُلِمُؤمننينَ يَغُُّ مِن أَدُ صَالِهِم وَيَحطَبُ قُوجَهُمْ قُلِّمُؤينَ يَبُ مِ أَدُ صَالِهِم وَيَحطَبُ قُوجَهُم ذَلِكَ, أذكالهم ذلك أذكالهم إن الله قبير بِمَا يَثْنَعُون no